ما توب منا ما توب ما توب منا ما توب هل بظهر ونبض هل من سبحان ما توب منا ما توب ما توب ويلي خلاق هل ويلي حبيبي ضحكتك يذوب من سمعها ما ذوب من ما ذوب ما ذوب والخلق الروحنا بروحه ويلي حبيبي ضحكتك يذوب من سمعها انت صرت كل دنيتي يمك احس براحتي يا صاير الروح أبو يا الحضنيتك كل هدف I want a feeling so sweet. I ماريد عشق جن مغرقني بالمحل حصر اي هذا البشر هل وقت ماكو من نبشوفك فدوه حبيب الطليته ما اعيش من دونك ابد ما يحلى بعيوني يا حياه بنيتي يمك احس براحي حكي الروح ابو يا حظك يا تشوف ابقى لك وتبقى لي طول العمر هذا الوعد